إِنَّ اللَّهَ رَحْمَانٌ وَرَحِيمٌ وَأَنَمَا مَنَعَتْ أَن لا تَسْجُدَ إِذَا نُودِيتُ وَإِنَّنِي كُنْتُ وَأَنَّهُ من رَجُلٌ وخلقته من أَنَّهُ أَلْهَىٰ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ يكون الدُّونِيُّ تتذكر ذا و في ذا تفورني War in I can لهو في الو وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرون وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا مَا نَحْتَاجُ من لَمَّا كَذَّبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَوْ جَهَنَّمَ لا تكلاب حيث شئتنا ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة one one the ما هو قول فَأَمَّا ذَعَوَ الشَّجَوَةَ بَدَتْ لَمَاتَ وَآتُهُمَا أَفْلَقَ عَلَيْهِ وَأَنَا آخُما ثُمَّ أَلَمْ أَنَّ هُما عَن تلكما الشجر Oh. Mm -hmm. for gesù ga waki ك من آيات الله لا Come اذا وين <laughs> اتقون الله ان الله قيل هدى هجا و سائل قن و لي ونا لنا يا بني آدم خزينة تكون عند كل بس بدين وكل مش İzlediğiniz mm -hmm. mm -hmm.